29. Dokuzuncu Cüz, Beşyüz Altmış Birinci okunacak bu hocam. Ğüzbi <gülüyor> Allah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 aleykum hasiba fasatalamun kayfa nadib wa laqad kadzaba alladheena min qablhim fe أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَاقبضَهُم صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل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 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيءَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هو في ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يستورون ما أنت نعمات ربك بما جنون وإن لك لا أجرًا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصرون يبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تضيع المكذبين وتلو وتدهن فيدهنون ولا تضيع كل حل في مهين هم مازم الشائم بنم من ناعل الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زني من أن كان ذماني وبنين إذا تطلع عليه آياتنا قال ساظير الأولين سَنَسِمُهُمْ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَضَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ يَا رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّلِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَن يَغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَاضْرِبُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَلَا حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لظالمين بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلائمون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن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 İzlediğiniz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 الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود عاد بالطارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاوية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا فيها صرعا أنهم أعجال نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء في رعون ومن قبله والمؤتفيات من الخاطئ فعصى الرسول ربهم فأخذهم أخذات الربي إن لم ما ضال ما أحملناكم في الجارية لندع لها لكم تذكرة وتعيا أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملة الأرض والجبال فدكت دكتة واحدة في يومئذ وطعة واعية السماء فهي يومئذ واهية والملك على رجائها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فوقهم يومئذ ثمانية يَوْمَئِذٍ تعرضون لا تخف منكم خافية فأما من أُتي كتابه بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ فيقول ها أقرأ إِنِّي ظننت إني أَنِّي أن ملاقا حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا وشربوا بما أسلفتم في الأيام خالية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 يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومان في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضان الزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى فَجَمَعَ وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِي وَبِالدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ ملكت ايمانهم بينهم غير ملومين فَمَا نُرِيهِمْ رَأَيًا إِذًا كَفَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مِنْ ضَعِينَةٍ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَذَابٌ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبتل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذاهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى في يوفيضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون بسم الله الرحمن الرحيم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 إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتوفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استوشع واستوشع ثيابهم أصروا استكبروا استكبرا ثم إني دعوتهم ذهرا ثم إني أعلنت لهم إسرارا لهم إسرارا فقل تستغفروا ربكم إنه كان رفاً يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارًا وَيُمْدِذِكُمْ بِأَنْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا قد خنقكم أضواراً ألم تروا كيف خنق الله سبع سماوات طباقاً واجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً والله أمتكم من الأرض نباتاً ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً والله جعل لكم الأرض بساباً لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً مكرو مكران كبارا وقالوا لا تذرون آلهتكن ولا تذرون واتن ولا سبعا ولا يغوث ويعمق ونسرى وقد أضل كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم غرقوا فأدخلناهم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يظل عبادك ولا يريد إلا فادرا الكفار رب غفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مُؤمنا وللمؤمنين ولا الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشبك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شضضا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن رهقاً وأنهم ظنوا كما ظننتم أن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وَأَنَّا لا نَّدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَن لَّمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رهقا وأن من الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِدُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّمَ رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِدُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ الْأَسْطَيْنَ هُمْ مَا فيه وما لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يَعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وأنه لما قام عبد الله يَدْعُوهُ كَادُ يَكُونُ عَلَيْهِ لَبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَأُهْدِى رَبِّي مِنْ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنْ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا والإن إن أدري أقريب ما تعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمن القمي إلا قليلا نصفه أوي قص منه قليلا أوزد عليه مرد للقرآن تهدينا إنما سنلقى عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد ضعفا وأقوى قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا مذكري اسم ربك وتبت إليه تبتينا رب المشرق والمغرب لا إله إلا. إِلَٰهُكَ فَاتَّقِهِ وَكِلْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يقولون شَيْءٍ عَلِيمٌ نَّصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَنَهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالَ وَجَحِيمًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مهيلاً إنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما إِنَّا إلى إِلَيْكُمْ رسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفضر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِلٌ من مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ مُقَدِّرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلِمَ أَلَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ مَا تَيَسَّرَ من الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ من مَّغْضُوبٌ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا في مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ يا أيها المتدثرين قوم فأنا ذير وربك فكبير وثيا بكف ظاهر والرجز فهجر ولا تمنون تستكثير ولربك فصمير فإذا نقرافين أقرف فذلك يومئذ يوم من عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما ممدودا وبنى شهدا ومهدت له تمهدا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَكَ لَا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُغْرِقُهُ صَعُودًا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 فَإِثْنَتَ الْلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْضِنَ الذين أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الذين آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الْلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الْلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ وَالكَافِرُونَ ماذا أَرَادَ الله يَا ذَا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 ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نضيع المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة نعريذين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسرة بل يريد كل مرء منهم أن يتأصفها منشارة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فما شاء وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن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 ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخرب للإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأتاه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العادلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أي يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراطية وقيل من؟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 هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نظفة أمشال نبتليه فاجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا واغلالا سعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيني يشرب بها عباد الله يفتيونها تفجيرا يوفون بالندر ويخافون يوما كان شره مستغيرة ويضيعون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نضيعكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا إننا خاف من ربنا يوما عبوسا قبضيرا فوقعنا الله شر ذلك اليوم شر ذلك اليوم وللقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرغ فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويضاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزالها زال جميلة عينا فيها تسمى مَا سَلَ سَمِيلا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ فِي أَسَرٍّ وَدُسُورٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ حُلُوًا أَسَامِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وكان سعيكم إنا نحن نزلنا عليك إِنَّا نَحْنُ حكم ربك ولا تضيع منهم آثما أو كفورا فاذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسكل له وسبحه ليلا ضويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراء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 عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالمنقيات ذكرا عزرا أو نذرا إنما تعدون الواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أطلت لأي يوم أطلت يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وإن يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعه الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وإن يوم للمكذبين look Vivi أَلَمْ نَخْلُقْكُم مما أَمْهِينَ فجعلناه فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَّرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءَهُ وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَاسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنْ ظَنَكُم إِلَّا ظَنٌّ وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إلا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تَرْمِي بشغر كالقصر كَأَنَّهُ جمالة الخفر وإن يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فَيَعْتَذِرُونَ وإن يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون وإن يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون فَاشْرَبُوا هَنِيئًا بما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ كُودٌ وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا طُلِبَ لَهُمُ الرُّكْعَى لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ